كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ رُقُب وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ نَبِيَّ دِين وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلٌّ مُفْتَرٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا ولا استطيع الاولين كلا دنا كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ قالوا هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إنا كِتَابَ الْأَذْرَارِ لَفِي عَيْنِ وَمَا أَذْرَاكَ كَمَا كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ علم على الارائكون تعرف في وجودي نظره ماعي يُسْقَوْنَ مِرْيَاحِقِ مِمَّا خَطُومَ خِتَامُهُمْ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْمِيمٍ أَيَ نَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِن من الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتوامزون وَإِذَا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ قَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا وعلى امحافين فاليوم من الذين امنوا من الكفار يضحك